مر ببالي وحي سؤال لو أ ن لعمري ميزانا ما المكيال أ ي ق ا س العمر ب أ ي ا م أ م أ ع و ا م ف ت أ م ل ت جلست افكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان 「あなたはあなたのお姉ちゃんのお姉ちゃんなお姉ちゃん حاسمت اسماؤنا نمضي و تبقى هاهنا آ ث ا ر ن ا لن أ ن ت ظ ر ا ل ف ر ص ة حتى ت ر ا ث ب ي بل أ ص ن ع ه ا ب ا ل إ ص ر ا ر الملتهب لن أ ق ض ي وقتي باللوم و بالعتب ي فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان لن تذكر إ إلا ل ا ا ل أ ع م ا ل أ ع م ا ر ن ا أ ع م ا ل ن ا وبها سمت أ س م ا ؤ ن ا نمضي وتبقى هاهنا 「なんだか م だ أ んだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかんだかん ت かんだかんだかんだかんだかん ايام متى أ ب د أ بالتغيير ا ل آ ن ا ل آ ن فخير الوقت ا ل آ ن يحين بادر واستبق الخير ستسعد ذاك يقين 「あんまりなのに」